يا أيها الذين آمنوا كونوا, كونوا قوامين بالقص شهداء إن الله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم مع الوالدين ولا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 Амино би Аллах, Амино би Аллах и Расули и Китаби Леви незел на Расули Китаби ومن يكفر بالله وملائكته وكتبي ورسولي واليوم الآخر فقد فقد بلّ ضل بلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا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 حديث غيره إنكم إذا مثلون إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا